ما لهم سلام عذاب يوم نحشو المستدين إلى الرحمن وستاء ونسوو المجرمين إلى جهنم نموزع لا يملكون الشفاعة إلا من استقى عند الرحمن عذاب وقال أدع للرحمن ودع، وما ينذر الرحمن أيها التفت ودع، إن كل من في السماوات والأرض إلا رضي الرحمن ودع، لقد أحضى ورضى <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِن الْصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُنَّهُمْ أَحْمَدَ الْمُؤْذَنَ فَإِنَّا يَسْتَغْنَانِ بِذَلِكَ لِتُبْشِرَ الْمُتَّقِينَ أغلقنا قبلهم طفل طبع هل تعز منهم من أحد هل تعز منهم من أحد أو تسمع لهم